المريش نمشي نمربين نتقص ترى الرومانسياق <تصفيق> قبرين ملا شوها قبريقا المريش أنت عيش بريكولاند رهنك لحبي بث ناق نشين المريش نذكر مش دوار دكت مقارين لا الجحتة النغني الجينجخون النغني عقربان شوها قبريقا المريش إجنه تغنش الخطيبينه جو نايح فوس نراسمين دين ابو حبرينو تني توري التزيريه خزاغموني غسواه تواريخ تني تواريخ شتشني التزيريه خزاوم يقى شويه يورل تعذري ينفز دريام رومين مرش سبحان الله العظيم يتقاد نفس فلاش نشد مغاهينو سن نجي فوس فسكفوس اش جيف فراوش جيف نخزالي في كارلين هاني سبشوي تني تمراهينو راهما ينو نراسمين دين ابو حبرينو تني توري التزيريه خزاغديسني Toerecht, nieuwe jaren, dan een stel onderdelen. Kastiaan De kweeër is niet meer. Jender deel, hij خمين أنت في زر خدمة واجي أنسى مغاسل الأداء بس نيني ما لا ذكينا من غانس على عمر يلا نغف بقابرة الشق جديد وضمغث قبل <تصفيق> يغث ثمغث قبل يغث تري غسالية زس غث تفيد فاون شفيرن فاون شنرينا اتيني تجخ فند وحده تقرات جليمات ونشي غالي جوجالينو مرمي ما يديو فخدم راه الناس يتفدي جو فوكسيدي ساقلني جو فوكسيدي سي يزيد عباد الله سقاخو بنت التلا إش... إش... يشط إش... إش... طوات سعرش الدف شي تفداني السكي دها مغار اغان امانه جيد شت تزغس مسكينه تمغات تقوس الشجر انت الداف ارغوث ديك فاسن شت قراسمي شيغني قراسه غاميا يزيد شنفيه ترخو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 الحكارة اسمها الحكارة تاع جامع ماليكا قانس فطوش روميديو سواريز الناس الناس في ما وشي قصص الحارت روح ماليكا تهبت تشياس الناس ودقاريار يا زينوت مع بالبوس الرومانسيه الناس ماليكا السمين غير الناس عاد دار يا زينو معاد غاي زينو انا غاشا مشان ان سوشان الحاجد وشا هذه سايار يا زينوت مع مالكيس الرومانسيه يمكن الناس شويه تافيت معيت مع مالش انت فطوش تاع الدار يا الناس ماليكا تاع الدار يا الناس يا روح نقي منقيش القهوه يا الناس سقربت سكواني اثمنت اسقرب سكوا دي سباشوتي سينا سقربت كولاكوني الشوكولاتي نو <تصفيق> ارييس فتو شوالو راه مخي تكن تاع الساس تي دي ني فتو شي قصص الحار باش الخواريزم نسنسي و سيور الرياضيين باش نحاجتو امو يكايمو الناس سقربت اغيني غافونا سينو <تصفيق> او دي ني ماركات نيودنيتو يدا غير بعض وشريهم دي الزوجية وتفترن دي السودة تاريخ انتهاء مدة صالحة. اسمع مش مميتون بعد يتجب. سو إن نفيم قارن كان ذي الجمعيات وكان بشاد دفع نخل حقوق خمسين وسرق أن نفيم قارن خمس سنة منتم مرة كونتراي وايز. منسفة أن نفيم دورش مرة أن من غيّن أن نش العملية واتجيش غرسي ما نذيها الدات. تعذسي ما ننيو مسرق أن نفيم دورش مرة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 تنش الشني غاسيبه باس نتا وينو اش حسير يا زشيني اثنين اثنين حوايج غينير اجتماعيه واخد مغبوش الشجر لي هدا وش هي تكاد تقبر الشجر متاه يدك كانك شون، ناسي ومني وقالنا الناس نهار مزوار وازري غولو ناوى اثنين وازري غولو ناوى ثلاثه وازري غولو اريمي نهار وي السابعه مغاث دوتش مظام غاث فخدشي ثم غاث عندي ثم غاث حل نظام غاث اثقلوا